Ha ha ha. Tähdinä anttiin talvina anttiin aukiin. Harut valtista ja وشد داوية الضرب والكباب تشعلت الجرام فندقية يصنع الحرية للأسرة والقضية يا يا يا, يا حبيبتي فتو يا درب كل تائر يا طلعنا الأحرار والحرائر صمودك العظيم كالبشائر يزف للعنان والضمائر أعد لي كرامتي أعد لي حريتي أعد لي هويتي ضرب والكتاح ينتهي المشوار يا عروبة حتى تعود أرضنا الثنيبة ففي الخيام قصة عصيبة تنادي يا قدسنا الحبيبة أعيد لي كرامتي أعيد لي حريتي أعيد لي هويتي <تصفيق> Täytyy antaa vihdyäni,